أَمَّنْ مَن تُمْنُ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فكيف كان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 وَدُ لو تدهنوا فيدهنوا ولا تقع كل حلال منهين هم ما زنا الشاء بان من منع للخير معتد اسين عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبني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 فَمَا فَعَلَها قَائِمٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُم نَّائِمُونَ فَأَصْبَحَت كَصَيْرِ مُّنَادُوهُم مُصْبِحِينَ أَن نَغْدُو عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَقَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ الْنَّهَارَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْثٍ قَادِرِينَ فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض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 اَم لَّهُمْ شُرَكَاءَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ضَارِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَوَهَّجُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ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 اصْدِرْ لِي حُكْمِي رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ ربه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 وما أدراك ما الحاقة كذب السمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات للقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية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 انني ماليه الك عن النيس القانيه خذوه فغلوه ثم الجهيمه صلوه ثم بسلسله درعها 70 ذراعا درعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم رَبِّكَ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج أعرجوا الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبروا صبرا جميلا إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم وَلَا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه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 تواجههم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن تغاورا ذلك فاولائك هم العادون والذين هم لامتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 يوم يخررجُونَ منن الأجدات سرِعة سرع كَم إ نُصب فِغُول فاشعَةً أَدَصَارُهُم تَوهَقُهُ دِله قاشعَة أأَبَصَارُهُم تَوهَقُهُم دِهذَ ييوم الذي كَوا يوعدُون بِسنِ الَّذ الرَحْمَ الرحيم إ قلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نزير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي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 يرسل السَّلَامَ عَلَيْكُمْ إِذْرَارًا وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَذَنِينَةٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ مَا لَكُم لَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ الله سبع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 قال لنوح رب انهم عصونا واتبعوا من لم يزدهم ماله واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا قسرا ونكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الالهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدون الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجعل الظالمين الا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَن لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فَوُجِدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا لا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رشدا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 وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسخيناهم ماء غدقا نفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 إلا من رتضامر وسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أذلقوا رسالات ربهم وأحاط مما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل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 يوم تَشُفُ الْ الأرضُ وَجبال وَوكانَة الجبال كَتيبًا مهلَ إِا أرسَلْنا إلَليكُْ رَسول شهدًا عَلَكم شهد عَلَكمم كَن أرسَلنا إ فعوونَ رَسول فعصَافِع الرسولَ فَفضَدْنهُ أأَخْدَم وَذلا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 في الأرض تغون من ق اللهه وَآقون وَآقرون يقاتلونَ في سب الله فقأون ت يَسَ من وَق م الص وَآاتُ الزكات وَقغ الله قَربًا حسن وما تقدم لأَكسك منن خَير تجدوه إدَ الله تجدوه إَ الله وَخَير وَعضن أجر الله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 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر كل وال والليل إذ ادبر والصبح إذا اسفر انها لا احدى الكبر نديرا للبشر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 تدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ودقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صدروا جنتا وحريرا تكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تدليلا ويقاب عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوق عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا علِييم فِيَابُ تُز خُبْرُ وَإْتَمرَبُ وَحُلُّ ساوَمِ فضَّةِ وَسَقهُ وَوسَقهُم رَبّهُم شَراد قَهور إِ هذا كانَ لكُم جَز أَْ وَكَانَ سَعيكُم وَوكَانَ سعيقُم مشْك إِ نَحْن نَزَّلناَا عَلَيكَ القُرآانَ تَزنا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 يدخل من, يشاء في رحمته يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا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 ثُمَّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إذا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ قَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ شعب لا ظليل ولا يضني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصل جمعناكم والأولين فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ